تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان هذا المعنى عند الكلام على قول الله تعالى من سورة الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير قوله تعالى وإذا الجنة أزلفت الزلفة القربة وأزلفت قربت وتقدم بيان ذلك للشيخ رحمه الله تعالى في سورة قاف عند قول الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت المراد بالنفس هنا العموم أي كل نفس كما في قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا الآية وقوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ظاهر قوله تعالى فلا أقسم نفي القسم ولكنه قسم قطعا بدليل التصريح بجواب القسم في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وبهذا يترجح ما تقدم في أول سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ومثله الآتي في قوله لا أقسم بهذا البلد قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى إنه لقول رسول كريم اجمعوا على أن المراد بالقول هو القرآن وأما المراد بالرسول الكريم فهو جبريل عليه السلام بدليل قول الله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون فصاحبكم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي صحبهم منذ ولادته وذو القوة عند ذي العرش هو جبريل عليه السلام وفي إسناد القول إليه ما قد يثير شبهة أن القول منه مع أنه كلام الله تعالى وقد أجاب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إهام الاضطراب بإيراد النصوص الصريحة في أن القرآن كلام الله تعالى وقال إن في هذه الآية نفسها ما يرد هذه الشبهه ويثبت تلك الحقيقة وهي قوله تعالى لقول رسول لأن الرسول لا يأتي بقول من عنده وإنما القول الذي جاء به هو ما أرسل به من غيره إلى من أرسل إليه به قال المؤلف أثابه الله تنبي في وصف جبريل عليه السلام بتلك الأوصاف نص في تمكينه من حفظ ما أرسل به وصيانته عن التغيير والتبديل لأنه مكين فلا يصل إليه ما يخل برسالته ولأنه مطاع ثم والمطاع لا يؤثر عليه غيره والأمين لا يخون ولا يبدل فكان القرآن الذي جاء به مصونا من أن يتسلط أحد عليه فيغيره ومن أن يغيره الذي جاء به وهذا كله بمذابه الترجمة لسند تلقي القرآن الكريم وقوله وما صاحبكم بمجنون بيان لتتمة السند حيث قال ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين فنفى عنه صلى الله عليه وسلم نقص التلقي بنفي آفة الجنون فهو في كمال العقل وقوة الإدراك ومن قبل أثبت له كمال الخلق في قوله وإنك لعلى خلق عظيم وأثبت له اللقيا فلم يلتبس عليه جبريل بغيره وهي أعلى درجات السند فاجتمع له صلى الله عليه وسلم الكمال الخلقي والكمال الخلقي بضم الخاء وكسرها أي الكمال حسا ومعنى ثم نفى عنه التهمة بأن يضن بشيء مما أرسل به مع نفاسته وعلو منزلته وجليل علومه وأنه كلام رب العالمين وفي الختام جاء إفهامهم بأنه ليس بقول شيطان الرجيم حيث تقدم قوله إنهم عن السمع لمعزولون وأن من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فلم يبق لهم موجب للانصراف عنه وألزموا بالأخذ به حيث أصبح من الثابت أنه كلام الله جاء به رسول كريم وبلغه لصاحبكم صاحب الخلق العظيم وليس بقول شيطان رجيم فلزمهم الأخذ به وإلا فأين تذهبون أين تسيرون عن؟ بعد أن ثبت لكم سنده ومصدره ونظير هذا السند في تمجيد القرآن واثبات بات إتيانه من الله قوله تعالى في أول سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقوله تعالى فأين تذهبون بمثابة من يسد عليهم الطريق إلا له لأنه أي القرآن ليس في نزوله من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي شبهة ولا تهمة فليس للعاقل أن يحيد عنه وكل ذهاب إلى غيره فطريق مسدود وضلال وهلاك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أي بعد هذا البيان وقوة هذا السند وإظهار ثبوت الرسالة فقد أعذر من أنذر لمن شاء منكم أن يستقيم وقوله تعالى وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين فيه قضية القدر والإرادة الكونية والقدرية قال المؤلف أذابه الله وقد بحثها الشيخ رحمه الله في عدة مواطن منها في سورة الزخرف عند قول الله تعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم وفيها مناظرة المعتزلي مع السني ومنها في سورة الذاريات عند قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق والفرق بين الإرادة الكونية والقدرية ثم قال أثابه الله تنبيه إذا كان الكثيرون يستدلون في قضية القضاء والقدر بهذه الآية فإنه ينبغي الا تغفل أهميتها في جانب الضراعة إلى الله دائما بطلب التفضل منه جل وعلا علينا بالمشيئة بالاستقامة فضلا من عنده كما أمرنا في الصلاة في كل ركعة منها أن نطلبه هذا الطلب اهدنا الصراط المستقيم قال ولقد أجملت الاستقامة هنا وهي منبه عليها في سورة الفاتحة أنها إلى صراط الذين أنعم الله عليهم كما هو معلوم والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما قد مضى وسيكون لنا بعده لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته